بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا ل م م ص <تزل> إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ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 أَو قَاالُوا إِلَّا أَو أن قَالالُ إِ كُنَّ ظَالِمِين فَل نَسْأَلَ الذيذينَ أُرسِ لَ إلَيهِم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 وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ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 إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم هَُّ لآتََِّهُم مِ بَيْنِ أَْديهِم وَمِنْ خَلْفِهِم وَعَنْ أَيمَانِهِم وَعَ شَمَ إِلِهِمْ وَعَيشَمَا إِلِهِمْ وَلَا تَجدد أَكْثَرَهُم شَكرِرين. ولا اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لاملا نجا ن نم منكم اجمعين وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ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 وَقاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَّا صِحم فَدَللَّهُ مَا بِغُرُور فَلَمَّا ذَا قُ الشَّجرََةَ بَدَتْ لَمَا سَوْؤاتُهُماَا وَقَفِق يَخْصِثَالِ عَلَيْهِ مَ وَرَقِ الْجَنَّ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 آ فُسَنَوَ إَِّم تَغْفِر للَنَا وَتَررحَمنَا لَنَكًُاَّ مِنَ الْخَاسِرين قالَالَه بِطُ بَعْضُكُمْ لِبَعضٍ عَدُ وَلَكُمْ فِي الأْرضِ مُسْتَقَُّ وَمَتَعٌُ إلَ حين وَلَفيها تَحْيَوْنَ وَفيها تَمُوتُونَ وَمِنها تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلنا عَلَيْكم لِباسا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشا وَرِيشا وَلِباسُ التَّقْوَى ذَالِكَ خَيْرٌ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 مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ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 قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة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 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة وَلَا يستقدمون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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أولئك أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خالدون. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ и кая налуҳум носибуҳум минал китаби ҳатто иза јаатуҳум русулуна йатаваффаунаҳум ҳатто اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَلُوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ وَلَدَخُلُوفِي أُمَمِ قَد خَلَتْ مِن قَبَلِكُم مِنَ الْجِّ وَالْإِسِ فٍ النَّ كلُل ماَا دَخَلَت أَّةُ عَنَت أُخْهَا حتىََّ إذ الد الدََّكُ فِيهَا جَعَ حتى إذَ الددََّكُ فيِيهَا جَمِيعًا قَالَت أُخْرىَهُمْ لِأُولهُْ رَبَّنَهَا أُ إِأَضَللونَ فَآاتِهِمْ عَذاَبَ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 اصحاب الجنه اصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم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 وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ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 وَالم أَغْنعَ كُ جَمكُم وَمكُ تُم تَسْتَك بِرون أأَه أُل إَّذينَ أَقَ سَتُم لا يَناالهُم اللهَّهُ بِرَحْمَ وَدَخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُم تَحْزَنُونَ وَنَادَى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 يَوْمَ يأتي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلَ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَفِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أُدَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً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 فتَّ إذَا أَقَلَّت سَحابَ فِقَالَ سُقَنهُ لِبَلَدٍ مَتٍ فَأَزَل نَابِهِمَا فَأَنزَل النَابِهِ الْمَا أَفَأخْرَجَ نَابِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَر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 قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِضَلَالَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَبَلِّغُوكُم رسَالاتِ رَبّ وَأَ صَحُ لَكُمْ وَأَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لاَا تعلمُ أَوجِبَةُمْ أَ جَ أَكُمْ ذِكرُم مِ الرَبِّكُمْ على رَجُلِم مِنْكُم لونذِرَكُمْ وَللتَتَّق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 قلَ يَا قَوْمِ لَْسَ بِسَفَاهَةُ وَلَك رَسُولُم مِر الرَبِّ الْ العالملَمِين أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبّ وَأَنَ لَكُمْ نَا صِحٌ أَعجِبَةُم أَ جَاء أَكُمْ ذِكْرُم مِ الرَبِّكُمْ عَ رَجُلِم مِنكُم لذَِكُمْ وَذكُرُون إِذ جَعللَكُم خُلَفَ أَمِ بَعْدِقَوْ مِن بعد ح وَزَادَكُم فيِي الْخَلْقِ بَسط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 فَأَتْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۂ <تجادلونني> ۖۖۖۖۖۖۖۖ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 فَذَرُوهَا تَأكُلْ في أَرضِ الَّ وَلَا تَمَّهَا بِسُ إِ فَخُذَكُ عَذاابُ أَلِي وَذكُرُ إِذْ جَعللَكُمْ خُلَفَ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 عَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمْ رَاجِفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تَول عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقومُِ لَ قَد أَبَ لَغْتُكُمْ رسَلََةَ رَبّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكَِّ تُحبّونَ النَّ صِحين وَلُوقًا إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِن أَحَدم مِنَ العالملَمين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 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فأَن جَينَاهُ وَأَهلهُ إِلَّمْ رَأتَهُ كَانتْ مِنَ الغابِرين وَأَمطَرنَا عَلَيْهِم م طَرَم فَظُركَيْيفَكَانَ عَاقِبَة الْ المُجرنين وَإلَ مَدََنَ أَخخواهُم شعيبَ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 وَذْكُرُوا إِذْ كُنتُم قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِن كَانَ طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفه لم يؤمنوا وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يَا شعيب والذين آمَنُوا معك من قريتنا والذين آمنوا معك من قريتنا او لا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 الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين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 وَنَطبَبَعُ عَ قُل بِهِم فَهُم لا اسمَعون تِللكَقُرانَ قُصّ عَلَيْكَ مِن أَبَائِهَا وَلَ قَدجَ أَتْفُمْ رُسُلُهُ بِالْبَينَاتِ فَمَا كانَوا لُؤمِنوا بِمَا كَذَّبُ مِنْ قَبل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 قَلُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ وَجَاءِرٍ السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى القي و ان ما ان نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوسحرو اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم أَوْ حَنَ إلَ مُسَ أَنْ أَلقِعَ الصكَ فَإِذَاهَةَقَف مَا يأفك فَوقُع الحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَوا يَععمللون فَغُلِبُهُ نَلِكَ وَ قَلَبوا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَبطِعًاَّ أَدِيَكُمْ وَأَْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِثُمَّ لَ أُصَللِبًَاكُمْ أَجمَعين قَا إِ إلَ رَبِّنَ مُم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 وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّذَرُوا مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَآلَهَا تَكُونُ قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قاهرون.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 أَلَا إِنَّ مَن طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِينَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجَزُ قَالُوا يَا موسَى دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجَزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَا مَا مَنَرَا لَا مَرَا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 إِلَى بِمَا صَبَرُوا وَدَمّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْتَهِرُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَرِّمُونَ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً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 118 But قَالَ he came to labor, said to all this, God has written it النَّاسِ saying وَبِكَلَامِي me, Meso biblical, said to اتيتك وكم من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء فاخذها بقوه وامر قومك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 وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قَوْمُهُ أن اضرب بعصاك الحجر أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا وَدَ عَلمَ كُلّ أُنَاسِم مشْرَبَهُم وَضََّلناَا عَلَيْهِمُ الْ الغمامَ وَأَ زَلْناَا عَلَيهِمُ الْمَن وَسَّلْوَى كلُل مِطَيباتاتِ مَا رَزَقنَاكُمْ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 اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبَتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَثْبُتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ تَعِظُونَ قَوْمَل لَّهُ ُهْلِكُهُم أَوْمُعَذذِبهُم ذاَبَي شَددَا قَاالوا مَعْذِرَةً إلََا رَبِّكُمْ وَل عََّهُم يتَّقُون فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ إِن جِيئَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِئِيسٍ بِمَا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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه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 وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذne قَنَّ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَضَنٌّ انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غافلين. أَوْ تَقُولُ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُه لِكُنَ بِمَا فَعَلَ المُبَطِلون وَكَذَلِكَ نُفَصصلّل الْآياتاتِ وَلَعَهُمْ يجرون وَتل عَلَيهِم نَبََّذِي آتَينَهُ آياتِنَا فَ سَلَخََمِنْهَا فَأتْ بَعهُ الشَّيطانُ فَكانَ مِنَْ الْغو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 فَقَصَصَ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَأَمَثَلَنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ايكهوم الخاسرون ولقد ذرانا لجحنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم لا يسمعون بها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 فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا وَاللَّهِ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا فَمَا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يخلقون.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 يابطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم مكيدون فلا تنظرون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 وَإِن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وَإِنَّ مَا يَنْزَغُ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ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 وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجَتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُرَوْدَا وَهُهُرَوْا وَرَرَنَا وَرَرَوَرَهَرَرَهَوَرَوَوَا وَإذاَا قُرأَ الْقُرآنُ فَسْتَمِعُ ولهُ وَآاصِتُ عََّكُمْ تُرْرحَمُون وَذكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرّعَ وَخيفَتَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ القَوْولِ بِالْغُدُِ وَالْآصالِ وَلاَا تَكُمْ مِنَ الْ